أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدًا أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عهدا كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عزا كلا سيكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزفا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى رحمة لوفده ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء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 وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عبده لقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَهُمْ عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا